بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا درس جديد من دروس الملخص في أصول الفقه وكنا قد انتهينا من الكلام على باب الأحكام وما يتعلق به من الأحكام التكليفيه والوضعية والحكم والحاكم وغير ذلك من مسائل هذا الباب ثم شرعنا في باب الأدلة أي أدلة الأحكام وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان هناك خلاف نزاع خفيف في القياس لا يلتفت إليه هذا القسم الأول من أدلة الأدلة المتفق عليها القسم الثاني الأدلة المختلف فيها وهي الاستصحاب ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة وسد الزرائع وكنا تكلمنا على هذه الأدلة على وجه العموم وبدأنا في الحديث عليها بالتفصيل وانتهينا من الدليل الأول وهو القرآن ثم بعد ذلك سنتكلم بعون الله تعالى عن الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهو السنة قلنا أن الأدلة الشرعية أدلة الأحكام الكتاب السنة الإجماع القياس مذهب الصحابي شرع من قبلنا العرف الاستحسان الاستصحاب سد الزرائع وسنتناول هذه الأدلة بالتفصيل وقد تكلمنا قد انتهينا من الحديث عن الدليل الأول وهو القرآن وبعون الله تعالى سيكون حديثنا الآن حول الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها وهي السنة وينحصر الكلام في هذا الدليل في مسائل المسألة الأولى تعريف السنة المسألة الثانية إطلاقات السنة السنة تطلق على أمور المسألة الثالثة أقسام السنة المسألة الرابعة حجية السنة المسألة الخامسة أنواع الأحكام الواردة في السنة المسألة السادسة حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية فنقول بالله فنقول وبالله التوفيق المسألة الأولى تعريف السنة السنة لغة هي الطريقة والسيرة هي الت... هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سيئة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى السنه الحسنه سنه وسمى السيئه سنه فالسنه في اللغه في لغه العرب هي الطريق والسيره حسنه كانت او سيئه وقال في اللسان السيره هي السنه فنقول ان السنة في اللغة، السنة في اللغة معناها السيرة والطريقة سواء كانت مزمومة أو محمودة. قال خالد بن عتبه الهزلي قال لا تجزعن عن سيرة أنت سرتها فأول راد سنة من يسيرها. فالسنة هي الطريقة. وقال في القاموس أي القاموس المحيط السيرة بالكسف السنة والطريقة والهيئة. إذا هذا هو تعريف السنة فإذا قيل لك ما المراد بالسنة في اللغة تقول السنة هي الطريقة والسيرة سواء كانت مزمومة أو محمودة أما في اصطلاح علماء الأصول علماء الأصول السنة لها تعريف عندهم فقال علماء الأصول تعريف السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا وتعريف السنة عند علماء الأصول ما اضيف أي ما نسب ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول, من قول كقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أو من قول أو فعل كقول أم المؤمنين عائشة كان, إذا كان يتطيب بأفضل ما يجب من الطيب إذا أحرم أو تقرير تقريره صلى الله عليه وسلم الحبشة حين كانوا يلعبون في المسجد هذا وتعريف السنة عند علماء الأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تنبيهات حول تعريف السنة هناك جملة من التنبيهات التنبيه الأول ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكرهه من الأحوال والأفعال يندرج تحت أفعاله صلى الله عليه وسلم نحن نقول السنة عند علماء الأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهناك تنبيه ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكرهه فهو من أفعاله صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك ما في الصحيحين من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعوله. يحب أن يبدأ باليمين فهذا يعني يندرج تحت السنة الفعلية التنبيه الثاني الكتابة الكتابة منه صلى الله عليه وسلم تندرج تحت أقواله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالكتابة يوم الحديبية فهذه من سنتي صلى الله عليه ورد في هذا الكتاب هي هو سنة قولية يندرج تحت السنة القولية التنبيه الثالث حول تعريف السنة السنة هي الحكمة إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة انتبه. إذا وردت الحكمة مقرونة مع الكتاب في القرآن فالمراد بالحكمة هنا هي السنه كقوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وانزل الله عليك الكتاب القران والحكمه الحكمه هنا المراد بها السنه وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم الكتاب القران والحكمه المراد بها هنا السنه وقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه الكتاب هو القران والحكمه هي السنه قال الشافعي رحمه الله تعالى محمد الامام الشافعي محمد بن ادريس في كتاب الرساله قال فذكر الله تعالى الكتاب وهو القران وذكر الحكمه أي في قوله تعالى واذكرنا ما يطلى في بيوت كنا ذكر الكتاب قال الشافعي وهو القرآن وذكر الحكمة قال الشافعي فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام بن تيمية قال, قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن الله عز وجل أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما يتلى في بيوت أزواج النبي في بيوتهن فهو السنة فالحاصل أن الحكمة إذا جاءت في القرآن مقترنة بالكتاب أو بالقرآن فالمراد بها السنة عرفنا الآن السنة لغة هي الطريقة والسيره اصطلاحا أي في اصطلاع علماء الأصول قلنا أنها ما اضيف يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير, أو تقرير وقلنا أن ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكره يندرك تحت أفعاله وقلنا أن الكتابة تندرك تحت أقواله صلى الله عليه وسلم وقلنا أن الحكمة إذا وردت في القرآن لفظ الحكمة إذا ورد في القرآن مقترن بالكتاب أو بالقرآن فالمراد به السنة المبحث أو المسألة الثانية إطلاقات السنة اختلفت أقوال أهل العلم في تعريف السنة واحد يقولنا احنا عرفنا السنة نقول هذا تعريف السنة عند علماء الأصول وعرفنا عند علماء اللغه لكن لها تعريف اخر عند علماء الحديث اهل الحديث لهم تعريف خاص بهم وعلماء العقيده لهم تعريف خاص بهم وعلماء الفقه لهم تعريف خاص بهم وعلماء الأصول لهم تعريف خاص بهم والسبب في ذلك الغرض الذي يعتني به كل فريق الغرض الذي يعتني به كل فريق فتعريف علماء الاصول تعريف الأصولين سبق ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أما تعريف المحدثين علماء الحديث فقالوا تعريف السنة ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هكذا مثل علماء مثل علماء الأصول ولكنهم زادوا اوصفه اوصفه صفة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صفة خلقية أو خلقية كان كس اللحية كذا إلى من ناحية الطول من ناحية اللون هذه سمى الصفة فعلماء علماء الحديث قالوا السنة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هكذا علم عرف علماء الحديث السنة تعريف الفقهاء السنة عند علماء الفقه عرفنا عند علماء الأصول عرفنا عند علماء الحديث عند علماء الفقه قالوا هو ما طلب الشارع ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ورتب على فعله امتسالا المدح والثواب وليس في تركه زم ولا عقاب هذا تعريف السنة عند علماء الفقه فالسنة عندهم مقابلة للواجب مقابلة للواجب فهي ترادف السنة عند علماء الفقه هي المندوب والمستحب والفضيلة والنافلة والتطوع هذا تعريف السنة عند علماء الفقه عند علماء الفقه قالوا ما طلب الشارع فعلهم امتسالا ما طلب الشارع فعله من غير الزام ورتب على فعلهم امتسالا السواب السواب المدح والسواب وليس في تركه زم ولا عقاب هذه تعريف السنة عند علماء الفقه السنه عند علماء العقيدة السنة عند علماء الاعتقاد السنة عندهم ما يقابل البدعة ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة إذا كان عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وفلان ويقال فلان من أهل البدعة إذا كان عمل هذا الرجل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نلاقص ما ذكرنا أن السنة لها إطلاقات نحن الآن نتحدث عن الدليل الثاني من الأدلة من أدلة الأحكام الأدلة الذي يؤخذ منها الحلال والحرام نحن نقول نقول أن الحكم الحكم حكم كذا التحريم حكم الربا أنه حرام حكم الاكل باليمين أنه مستحب حكم النظر إلى الأجنبية حرام حكم وضع البنوك وضع الأموال في البنوك الربوية حرام حكم مصافحة الأجنبية حرام من أين أخذنا ذلك من الأدلة الشرعية إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قول صاحب أو استصحاب إلى باقي الأدلة وتحدثنا عن القرآن وها نحن نتحدث عن السنة فنعرف السنة قلنا أن السنة لها تعريفات لها إطلاقات وكل فريق من أهل العلم له تعريف خاص به فعلماء الأصول اولا قبل علماء الشرع علماء اللغة قالوا السنة عندنا معناها الطريقة والسيرة سواء كانت مزمومة أو محمودة علماء الأصول الذين نحن الآن في درس أصول عرفوا السنة فقالوا ما أضيف يعني ما نسب ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير علماء الحديث قالوا السنة عندنا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فزادوا كلمة صفة علماء الفقه قالوا السنة ما طلب الشارع فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام ورتب على فعلي على فعل هذا الأمر امتسالا المدح والسواء وعلى تركه وليس في تركه ذم ولا عقاب فالسنة عند علماء الفق مقابل الفرض أو السنة عند علماء الفق هي بمعنى الفضيلة أو المستحب أو التطوع أما السنة عند علماء الاعتقاد ما يقابل البدعة علماء العقيدة يقولون السنة عندنا ما يقابل البدعة فيقال فلان من أهل السنة أي يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه وفلان من أهل البدعة يعني يخالف ما كان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو تعريف السنة قد يقول قائل لماذا اختلف العلماء في تعريف لفظ السنة علماء الأصول لهم تعريف علماء الحديث لهم تعريف، علماء الفقه لهم تعريف، علماء العقيدة لهم تعريف، علماء اللغة لهم تعريف. ما السبب في ذلك؟ إن السبب في ذلك في هذا الاختلاف، في هذا الاختلاف يرجع إلى الغرض الذي يعتني به كل فريق. فعلماء الأصول غرض علماء الأصول هو إثبات وبيان أدلة الأحكام إجمالاً غرض علماء الأصول تقرير الأدلة على وجه الإجمال فنظروا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الوارد فنظروا إلى الوارد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعاله وأقواله و ما وضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى أقواله وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم هم لا يحتاجون غير ذلك لا يحتاج علماء الأصول لا يحتاجون إلا الأفعال الأقوال الإقرارات أما الصفه كا كان النبي صلى الله عليه وسلم كسل اللحية أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن فهذه لا يستفيد من علماء الأصول أما غرض علماء الحديث فهو نقل لكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به فأضافوا كلمة أو صفة كذلك غرض الفقهاء إثبات الأحكام الشرعية على من إثبات الأحكام الشرعية بالتفصيل فيقولون هذا مستحب هذا الأمر مستحب هذا الأمر حرام على سبيل التفصيل نحن الآن انتهينا من تعريف السنة في اللغة عند علماء الأصول عند علماء الحديث عند علماء الفقه عند علماء الاعتقاد فهذا هو تعريف السنة كما سبق وقلنا أن الخلاف وقع بينهم لغرض كل عالم لغرض كل فريق من هؤلاء المسألة التي بعد ذلك المسألة المسألة الثالثة أقسام السنة باعتبار ذاتها ذات السنة السنة باعتبار ذات باعتبار السنة تنقسم بهذا الاعتبار إلى أقسام سنة قوليه سنه تق سنة فعلية سنة تقريرية المسألة التي نتحدث عنها الآن أقسام السنة باعتبار ذاتها باعتبار السنة نفسها تنقسم إلى ثلاثة أقسام تقريرية عند سنة سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية سنة تقريرية أما السنة الفعلية فيندرك تحتها نوعان النوع الأول السنة القولية السنة القولية يندرك تحتها نوعان أقول السنة القولية يندرك تحتها نوعان النوع الأول القول الصريح سنة قولية قول صريح ققول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا قول صريح كقوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه ومتواتر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهم كقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذه تسمى سنة قولية وهو قول صريح النوع الثاني من السنة القولية ما فيه معنى القول وإن كان ليس بقول كقول بعض الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا هذه سنة قوليه وإلا ما يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى السنة تنقسم نقول السنة تنقسم باعتبار ذاتها باعتبار نفسها إلى سنة قولية كقول صلى الله عليه وسلم من يلد الله بيخير الفقه في الدين والقسم الثاني سنة فعلية وهي التصرفات النبوية العملية تصرفات لم يتكلم كحديث عائشة كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد رواه مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم او الحج تطيب بأطيب ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم المتكلم أم المؤين عائشة فهذه تسمى سنة فعلية سنة إيه؟ سنة فعلية كان يتوضا يأخذ الماء بكذا سنة فعلية السنة التقريرية يعني التقرير سنة تقريرية يعني يقع فعل معين يقع من غيره صلى الله عليه وسلم باطلاعه صلى الله عليه وسلم وعلمه ولا ينكره أمر معين يقوم يفعله بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا يعلم أن هذا الصحابي فعل كذا فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى سنة تقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل بل وصفه الله عز وجل بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مثال ذلك كلعب الحبشة, لعب الحبشة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أمنا عائشة أنه رأى الحبشة يلعبون في المسجد وسكت لم ينهاهم دل على ذلك أن هذا الأمر غير ممنوع أقره النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة بلال بلال بن رباح صلاه ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفي مشيت بلال في الجنة فسأله لماذا يعني ما السبب انك يعني سالوه عن هذا الامر قال ما ما توضات وضوءا إلا صليت ركعتين فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وكالصحابي الذي قرى رق أحد الناس أحد الاعراب ورقوا بالفاتحة واعطاه اجرا على ذلك فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذه تسمى سنة تقريرية نقول أن السنة باعتبار ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنة قولية كقوله صلى الله عليه وسلم من يلذل الله بخير ونفقه في الدين سنة فعلية وهي أفعال العملية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية كان يفعل بحضرة النبي أو بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معينا ويسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا الأمر غير ممنوع فهذه تسمى سنة تقريرية هذا هو التقسيم الأول للسنة التقسيم الثاني للسنة أقسام السنة باعتبار وصولها إلينا أو عدد طرقها السنة وصلت إلينا عن طريق الأسانيد يعني مثل حديث معين يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنا أضر مثال حديث معين يسمعه ابن عمر ابن عمر يحدث نافع مولا بهذا الحديث فقط ونافع يحدث مالك بهذا الحديث ومالك يحدث القعنبي بهذا الحديث والقعنبي يحدث البخاري بهذا الحديث فهذا يسمى إسناد وصلنا هذا الحديث بهذا الإسناد بهذا الإسناد هناك أحاديث وصلت إلينا بإسناد واحد وهناك أحاديث وصلت بأكثر من إسناد يعني مثل حديث معين يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع, جمع كحديث مثلا من يرد الله به خيرا كحديث حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن سبعين صحابية والسبعون يحدثون يحدثون مئات والمئات يحدثون مئات وهكذا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين سنة متواترة وسنة غير متواترة سنة متواترة وسنة غير متواترة يعني أحال السنة المتواترة أو الحديث المتواتر تعريف الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع جمع عن جمع ما هي روايه الجمع عن الجمع الذي يمتنع اتفاقهم على الكذب او الخطا يعني حديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع و يمتنع اتفاقهم على الكذب يعني حديث معين يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم جماعه كثر من الصحابه ويحدثون به جماعة قصر من التابعين، وهذه الطبقة تحدث الطبقة التي بعدها، الى أن يصل إلى أهل التصنيف، فهذا يسمى هذا يسمى حديث متواتر. شروط المتواتر أن يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السنة عدد كثير بلا حصر، عدد كثير بلا حصر. الشرط الثاني. ألا يقل العدد في كل طبقة من طبقات السند يعني طبقة الصحابة عدد كبير طبقة التابعين عدد كثير اتباع التابعين عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند أن يكون مستند هؤلاء نقل أمر محسون قاقوا سمعنا أو رأينا والمتواتر نقول أن السنة تنقسم إلى سنة متواترة وأحادة وقلنا أن المتواتر ما رواه جمع عن جمع يمتنع يمتنع اتفاق, اتفاق هؤلاء على الكذب ويكون مستندهم إلى أمر حسي المتواتر ينقسم إلى قسمين متواتر لفظي ومتواتر معنوي المتواتر اللفظي هو أن يتواتر اللفظ عن نبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين صحاب والسبعون حدثوا عدد كبير والعدد حدث عدد والعدد حدث عدد حتى أن الإمام الطبراني كتاب مطبوع في طرق هذا الحديث فهذا يسمى متواتر لفظي تواتر هذا اللفظ السبعون قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار ابن عمر مثل قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهم من النار وكذلك باقي الصحابة فهذا يسمى متواتر لفظي أما المتواتر المعنوي وهو أن تكون حادثة معينة قد جاءت بها الأحاديث الكثيرة يعني مثلا شيء معين تكرر في أكثر من حديث مثلا رفع, اليد رفع اليدين في الدعاء العلماء يقولون طبعا أنبه أقول أن المتواتر المعنوي قليل أن المتواتر اللفظي قليل جدا أحاديث المتواترة تواترا لفظيا أحاديث قليلة جدا جدا أما المتواتر المعنوي فهو أكثر كمثلا العلماء يقولون أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة تواتر معنوي ما معنى تواتر المعنوي. أنها جاءت في اكثر من حديث ولكن أحاديث مختلفة يعني مثلا حديث معين يتحدث عن الصلاة وجاء فيه ذكر أنه كان يرفع يديه إذا دعا حديث معين في السيرة وفيه ذكر هو يتحدث عن السيرة وفيه ذكر أنه كان إذا دعا رفع يديه حديث معين عن الغزوات فيه كذلك حديث معين عن رمضان فيه كذلك حديث معين عن قيام الليل فيه رفع اليدين وهكذا فجملة حديث مختلفة يشترك فيها معنى واحد عامل مشترك بين جميع الحديث وهو رفع اليدين في الدعاء فهذا يسمى متواتر معنوي يبقى السنة باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى سنة متواترة وسنة آحاد السنة المتواترة تنقسم إلى قسمين متواتر لفظ ومتواتر معنوي أما تعريف الحديث الأحاد فهو خبر الأحاد إذا قصر عن صفة المتواتر يعني ما ليس بمتواتر فهو أحاد يعني مثلا لو أن حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد ورواه عن هذا الصحابي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 فيها رجل واحد المئة لم يحدث أحد بهذا الحديث إنما حدث واحد منهم فقط حدث من حدث رجل فصارت الطبقة هنا طبقة الصحابة فيها مئة طبقه التابعين فيها مئة الطبقة التي بعد ذلك التي سمعت من التابعين فيها كم؟ واحد هذا الواحد حدث ألف الطبقة التي بعد ذلك فيها ألف والتي بعد ذلك فيها ألف أيضا إلى أن تصل أصحاب الكتب هذا الحديث يسمى حديث أحد ليس بمتواتر. لأن هناك طبقة من طبقات السند فيها رجل واحد أو فيها رجلان في هذه الطبقة أيضا آحاد. فإذا الحديث إذن ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد وخبر الآحاد حج في دين الله إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا الذي عليه سلف الأمة أن خبر الاحاد الصحيح حجة. قال ابن عبد البر أجمع أهل أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأصل في جميع الأمصار فيما علمته على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه ناسخ على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع وطوائف من أهل البدع، فالقول بأن خبر الآحاد لا يحتج به في أبواب العقيدة أو لا يحتج به في كذا قول مبتدع لا يعرفه السلف ونسبة الآحاد نسبة المتواتر إلى الآحاد نسبة قليلة جدا جدا، فإن القائل بأن خبر الآحاد لا يحتج به هذا يريد هدم السنة، فكثير من المسائل بل أكثر المسائل ثابته باخبار. باخبار أحد المسألة الرابعة المسألة الرابعة نحن نذكر الآن نتحدث عن الدليل الثاني وهو السنة تحدثنا في المسألة الأولى عن تعريف السنة عند علماء اللغة عند علماء الأصول عند علماء الحديث عند علماء الفقه عند علماء الاعتقاد وقلنا أنهم اختلفوا في التعريف للغرض لغرض كل فريق منهم. ثم بعد ذلك تحدثنا. ثم بعد ذلك تحدثنا على أقسام السنة. ثم بعد ذلك نتحدث عن حجيه السنة. هل السنة حجة؟ يعني ما الدليل على أن السنة حجة؟ نحن نقول أن تحريم الذهب على الرجال حرام. وهذا ثابت بالسنة. ما الدليل على أن السنة حجة قد يقول قائل أنا لا اخذ إلا بالقرآن يقول تقول له أنه يحرم عليك أن تلبس خاتما من الزهب فيقول لك هو جه في القرآن ما الدليل أعطني آية أو تقول له يحرم عليك أن تتزوج من فلانة يقول لك ما الدليل اعطني دليل من القرآن أو تقول له يحرم عليك أن تأكل كذا يقول لك أعطني دليلا من القرآن مع فتقول له السنة فيها يقول لك لا فما الدليل على أن السنة حجة ما الدليل على ما الأدلة على أن السنة حجة يؤخذ يقرر بها الحرام ويقرر بها يعني يقرر بها تحريم الحرام وإباحة المباح وغير ذلك من الأحكام الشرعيه حدية السنة هذه من أهم المسائل وسنتكلم بعون الله تعالى في هذا المبحث على حدية السنة على وجه العموم أولاً حدية السنة على وجه العموم المبحث أو المسألة الثانية حدية السنة الاستقلالية وسيأتي معنا ما المراد بالسنة الاستقلالية حدية أفعال الرسول حجية اقرار النبي حجية ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تركها اولا حجية السنة على وجه العموم. السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن والعمل به فهي مصدر تشريعي كالقرآن في إفادة التشريع والأحكام أجمع على ذلك الصدر الأول من هذه الأمة ومن اقتفى أسرهم من أئمة الهدى أجمع على ماذا؟ أجمع على أن السنة كالقرآن في إفادة التشريع والأحكام السنة كالقرآن في إفادة التشريع والأحكام فكما يؤخذ الواجب والمستحب والمكروه والحرام من القرآن كذلك يؤخذ من السنة ما الدليل على ذلك؟ هناك جملة من الأدلة على أن السنة حجة. الدليل الأول استواء السنة مع القرآن في كونها وحيها. القرآن وحي، السنة وحي. القرآن كما أن القرآن وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه الأمة كذلك السنة التي تكلم بها وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح الرجل المرأة التي لا تحل له هذا ليس من عندي إنما الله عز وجل أوحى له بهذا الحكم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلبس الرجل خاتما من ذهب من, هل من دي هل هذا وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الله عز وجل عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية هل هذا من عنده لا هذا وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي مسند الامام أحمد وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد وهو حديث صحيح عن المقداد بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه مثله معه ايه السنة الوح الكتاب ومثله السنة ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي على كرسيه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرمو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنني أتت القرآن والسنة قال أبو محمد بن حزم قد بين الله لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده وأن القرآن وحي من عنده فالقرآن وحي والسنة وحي قال الإمام الزركشي في البحر المحيط لم يفرد إمام الحرمين السنة عن الكتاب يعني في كتب أصول الفقه أيها الاخوه العلماء عندما يتحدثون عن الأدلة كما نتحدث الآن يقولون الدليل الأول, الدليل الأول ماذا؟ الكتاب الدليل الثاني السنة الدليل الثالث الإجماع الرابع القياس الخامس قول الصحابة وهكذا إمام الحرمين في كتاب البرهان ومن كتب, من كتب أصول الفقه الكبيرة لم يفرض السنة عن القرآن جعلهم دليل واحد جعل السنة والقرآن دليل واحد وقال جعل السنة والقرآن دليل واحد وقال ولم وليس للفصل بين السنة والقرآن معنى ده كلام الإمام إمام الحرمين في كتاب البرهان عندما جعل القرآن والسنة دليل دليلا واحدا وقال ليس للفصل بينهم معنى ونص الشافعي في الرسالة على أن السنة منزله كالقرآن السنة منزلة كالقرآن محتجا بقوله تعالى الإمام الشافعي يقول أن السنة منزلة كالقرآن ما على ذلك بماذا؟ بقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن وبيّن سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير الكتاب وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الأول على حجية السنة الدليل الأول على حجية السنة أن استواء السنة مع القرآن في كونها في كونها وحي الدليل الثاني الأمر من الله بطاعته صلى الله عليه وسلم هذا أمر الله عز وجل أمر في كتابه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات في ذلك كثيرة قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى وقد أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه في أكثر من أربعين موضعا شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أربعين موضعا ثم ذكر جملة من الآيات قال رحمه الله قال شيخ الإسلام فهذه النصوص توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا نجد ما قاله منصوصا بعينه في القرآن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر معين ونهانا عن نهي معين ولم نجد هذا الأمر وهذا النهي في القرآن يجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه وان لم نجد في القرآن وسأتي معنا أمثلة كثيرة هناك احكام كثيرة قررتها السنة منها تحريم صيام الحائط الحائط لا يجوز لها أن تصوم هل هناك آية في القرآن تقول ذلك؟ هذه سنة استقلالية الحائط ممنوعه من الصلاة كفارة المجامع في نهار رمضان تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها هذه الأمور ليست موجودة في القرآن ولكن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام فهذه الآيات أي النصوص الواردة في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في القرآن إذن الدليل الأول على حجية السنة استواء السنة مع القرآن في كونها وحي هي وحي القرآن. الدليل الثاني على حجية السنة الأمر من الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث على أن السنة حجة يؤخذ بها ويعمل بها الدليل الثالث مساوات الله تعالى بين طاعة وطاعة نبيه وأمره بأعادة الخلاف إليه وإلى رسوله للفصل فيه الله عز وجل سوى بين طاعتي سبحانه وتعالى وبين طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بل أمرنا عند الخلاف أن نرد الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا دليل صريح من يطع الرسول فقد أطاع الله وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند الله وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة أنظر إلى كلام الإمام ابن حزم يقول والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في ماذا؟ في أنهما في كون القرآن والسنة في أنهما من عند الله القرآن من عند الله؟ السنة من عند الله وحكمهما واحد حكم واحد في باب وجوب الطاعة وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذا هو الدليل الثالث على من أدلة حجية السنة الدليل الأول استواء السنة مع القرآن في كونها وحي الدليل الثاني الأمر من الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث الله عز وجل سوى بين طاعتي وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم الدليل الرابع ترتيب الوعيد الشديد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل لا يعاقب إلا على ترك واجب الله عز وجل لا يعاقب إلا على ترك واجب فلما توعد بالعقاب الشديد على من خالف أمر على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن طاعته واجبه طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهذا وعيد شديد لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الخامس على حجيه السنة أمر الله الصريح الله عز وجل أمر امرا صريحا في كتابه بقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين قران وسنة هناك أمر صريح من الله عز وجل ب بقبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين ما جاء به من القرآن او ما جاء به من سنه قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلم يبين الله عز وجل هل قال وما اتاكم الرسول من القران فخذوه وما نهاكم عنه من الذي جاء في القران فانتهوا لا وما اتاكم الرسول فخذوا ما اتاكم به من كتاب أو سنه هذا معنى الايه وفي البخاري من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود يقول لعن الله الواشمات والموتشمات الذي تصنع الوشم في في جسدها والمطنمصات التي تاخذ من حاجبها والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني امرأة جاءت لابن مسعود تقول له إنه بلغني أنك قلت كيت وكيت أنك قلت كيت وكيت قلت كذا وكذا فقال وما لي لا ألعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فقلت لعن الله النامصة والمتنمصة والرسول صلى الله عليه وسلم لعنها ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول يعني تقول له أنا قرأت القرآن ولم أجد فيه لعن النامصة ولا المتفلجة ولا الواشمة هذا ليه اللي تقول له أنا قرأت القرآن ولم أجد فيه ذلك فقال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فاحتج ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه الأمور من أين بوحي من الله سبحانه وتعالى الدليل السادس من أدلة حجية السنة نفي الخيار عن المؤمنين ما معنى نفي الخيار ما في اختيار إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا صدر حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا خيار لنا أفعل أو لا أفعل لا الله عز وجل نفى عن الخيار يجب علينا اتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما لا ينبغي ولا يجوز لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضا إذا قرر وأمر وحكم الله ورسوله أمر الله عز وجل ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا يجوز لهم أن يختاروا بين قال أبو محمد بن حزم في الإحكام هذه الآية كافية من عند رب العالمين في أنه ليس لن اختيار عند ورود عند ورود ماذا؟ عند ورود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه من خير نفسه في التزام أو ترك أو في الرجوع إلى قول قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى بنص هذه الآية الدليل السابع على حجية السنة الإجماع أجمع فقد أجمع من يعتد بقوله من أهل الإسلام على ان ما صدر منه صلى الله عليه وسلم خاص بالتشريع فهو حجة كالقرآن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير خاص بالتشريع فهو حجة بالإجماع نقل هذا الإجماع ابن القطان الفاسي وكذلك ابن حزم وكذلك ابن تيمية والشوكاني وغير هؤلاء كثير إذا نقول أن الأدلة على حجية السنة هي ذكرنا منها سبعة أدلة ذكرنا سبعة أدلة استواء الاول استواء السنة مع القرآن في كونها وحيا الأمر بطاعته أمر الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوأة الله عز وجل ساوى بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ترتيب الوعيد الشديد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الخامس أمر, أمر الله الصريح في كتابه بقبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفي خيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن الله وعن الرسول الإجماع المنعقد على ذلك أي على حجية السنة نكتفي بهذا Nghab وقبل أن اكتفي يعني أسأل مجموعة من الأسئلة ان استطعت أن تجاوب على هذه الأسئلة بعد أن تستمع لهذه المحاضرة إن استطعت أن تجاوب على هذه الأسئلة فقد استوعبتها قد استوعبت الكلام السؤال الأول اذكر الأدلة الشرعية على وجه الإجماع يعني الكتاب السنة الإجماع القياس من قبلنا اذكر هذه الأدلة السؤال الثاني عرف السنة، عرف السنة. عند علماء اللغة، عند علماء الأصول، عند علماء الحديث، عند علماء الفقه عند علماء الاعتقاد. السنة لها تعريف عند علماء اللغة، عند علماء الفقه عند علماء الأصول، عند علماء الحديث، عند علماء الاعتقاد. هذا هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث. السنة، السنة. حجة في تقرير الأحكام الشرعية دل اذكر الأدلة على ذلك او اذكر أدلة حجية السنة وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك